بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وتبارك الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ثم أصلي وأسلم على أفضل من قرأ القرآن وأصلي وأسلم على أعظم من قام بالقرآن وأصلي وأسلم على أعظم من عمل بالقرآن نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه كنا في الحديث عن القواعد الخمس الكبرى التي لا بد منها من أجل أن نسير مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومن أجل أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ووقفنا عند القاعدة الثالثة ذكرنا القاعدة الأولى ثم ذكرنا القاعدة الثانية والان سنتكلم باذن الله جل وعلا وبعون منه وتوفيق عن القاعدة الثالثة وهي أن ان المقصود الاعظم من القرآن هو التدبر اولا ثم العمل القاعدة الثالثة ان المقصود الاعظم من القرآن هو التدبر اولا ثم العمل. فالتدبر هو المقصود الاول من كتاب الله عز وجل نعم التدبر هو المقصود الأول من تنزل هذه الآيات العظيمات ولا بد أن تعي ذلك أيها المؤمن نعم لا بد أن تعي ذلك وعيا كاملا تاما لأن مصيبة كثير من المسلمين أنه لا يدري عن أهمية التدبر لكتاب الله عز وجل ولذا تجد فيه حرص شديد على أن يتلو الألفار وأن يقرأ الحروف وأن يحصل الحسنات من الحروف فمن قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله بكل حرف عشر حسنات والحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف فله بكل حرف حسنه كما في حديث الف لام الف حرف ولا من حرف وميم الحرف فله بكل حرف حسنة والحسنه بعشر باشر امثالها الى 700 ضعف فيأخذ في حساب الحسنات على هذه العده وكأن المسألة مسألة حسابية بحتة وينظر في كم قرأ من الحروف وكم قرأ من السطور وكم قرأ من السور وكم قرأ من الاجزاء فيقرأ ويقرأ, ويقرأ ويقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى وهمه في كم عدد الحروف التي قرأها من كتاب الله عز وجل ولذا تجد كثيرا من المسلمين يفخر فيقول لك انا قرات في يوم واحد عشرة أجزاء أو قرأت عشرين جزءا أو ختمت القرآن في ثلاث أو في أربع أو ختمت في رمضان القرآن كاملا أكثر من عشر مرات أو عشرين مرة أو ثلاثين مرة أو أقل من ذلك أو فيذكر كم مرة ختم كتاب الله عز وجل وهذا ولا شك أنه أمر عظيم وجليل وحسناته كثيرة, وحسناته كثيرة ليست بالقليلة أبدا كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحاحة وكما مر في الحديث السابق فالامر ليس بالهين، بل هناك من الحسنات العظيمات ما يرجوه العبد المؤمن وهو يتلو آيات الكتاب العظيم ولكن أيضا كذلك فرق كبير بين من يتلو كتاب الله عز وجل بحروفه وألفاظه دون معانيه ودون المقصود منه في فهم آياته وبين من يتلوه وهو يستشعر معاني الايات ويستشعر خطاب الرب سبحانه وتعالى له فيما يتلو من هذه الايات العظيمات هذا الفرق عند الائمه رحمهم الله فرق كبير وبون شاسع ليس بالقليل ابدا ولذا لا بد من وقفه يسيره مع قضيه التدبر ومقارنتها بمسألة قراءة القرآن بلا تدبر فقراءة القرآن بلا تدبر من ورائها خير عظيم وفيها فضل ليس بالقليل وحسنات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كثيرات ولكن أيها المؤمن إذا قرنت هذا بما تحصله من تلاوة آيات الكتاب بشيء من التدبر تجد أن الفرق لا يمكن أبدا أن يحسب ولا يمكن أبدا أن تقيسه بالمقاييس المعهودة بالحسنات من الأرقام والأعداد ونحو ذلك لا وإنما إنما الفرق فرق شاسع جدا كما قال ابن القيم رحمه الله في بيان الفرق بين المصليين مصلي يصلي بجوارحه وظاهره ومصلي يصلي بقلبه وخضوعه وخضوعه وذله وخنوعه لله سبحانه وتعالى الفرق بينهما قال كما قال كما الفرق بين السماء والأرض فنحن أيضا كذلك أيها المؤمن بل هو أعظم, بل هو أعظم ولذا أذكر لك عبارة ذكرها الثعالبي رحمه الله في تفسيره وذكرها ابن القيم أيضا بنصها في عدد من كتب وتناقلها الأئمة رحمهم الله من بعدهما وهما أخذها من كلام السلف رضوان الله عليهم أجمعين والجميع أخذها من كتاب الله سبحانه وتعالى قالوا لقراءه آية واحدة بتدبر خير وأحب إلى الله عز وجل من قراءة ختمة كاملة بغير تدبر لقراءة آية واحدة من كتاب الله عز وجل بتدبر خير من ختمة كاملة بغير تدبر الله أكبر تأمل الفرق أيها العاقل. إنما نريد من هذه القراءة لكتاب الله عز وجل إنما نريد الحسنات إنما نريد محي السيئات، إنما نريد أن نرفع في الدرجات في الجنات ونريد أن ننجو من الدركات في النار. فإذا كان كذلك فمن أراد الحسنات فالحسنات هنا ومن أراد الرفعة في الدرجات فالدرجات هنا في تدبر آيات الكتاب نعم فتقرأ سورة كاملة تقرأ سورة البطرة كاملة من أولها إلى آخرها ولكنك تقرأها بغير تدبر ويأتي آخر فيقرأ آية واحدة من سورة البقرة. ولكنه يقف عندها ويتدبر هذا الذي وقف وتدبر بآية واحدة من كتاب الله عز وجل هو أفضل منك حين قرأت سورة البقرة من أولها إلى آخرها بغير تدبر وهذا والله غبن لك نعم غبن لك لأنك إنما تقرأ لتحصيل الحسنات إنما تقرأ لرفعة الدرجات لمحو السيئات فأنت الآن تقرأ ولكن ذاك قد غلبك وفاز عليك وحصل ما لم تحصل بشيء من العلم بشيء من الفهم بشيء من التدبر لكتاب الله عز وجل ولذا أدرك هذا أدرك لا تبعد عنه فإنه والله غبن ما بعده غبن تقرأ آية من كتاب الله عز وجل فتحصل بها من أنواع الفائدة أولا في الدنيا لأن فيها غذاء لقلبك فيها علاج لأمراض القلب فيها علاج لكل أمراض البدن من أولها إلى آخرها فيها تصحيح لمسارك في توجهك إلى الله عز وجل فتنجو بها في الدنيا وتسعد ثم تكون الرفأة الكاملة لك في الآخر بآية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى ولذا الاهتمام بمسألة التدبر تدل على عقل هذا المر الإنسان الذي يكون همه في تدبره لكتاب الله عز وجل لا تجده إلا عاقلا لا تجده إلا حصيسا لا تجده إلا فطنا نبيها لأنه أدرك الفرق بين الحالين أما الآخر فلا حاله كحال عموم الناس لا يدري ما الأفضل من المفضول وما الذي ينبغي أن يفعله مما لا ينبغي أن يفعل فتجده يشغل نفسه بأنواع من المفضولات ويترك أنواع كثيرة من الحسنات الفاضلات العظيمات فيشغل نفسه بأشياء هي أقل مما كان ينبغي أن يشغل نفسه بها ولذا هذه المسألة مسألة التدبر يجب عليك أن تنتبه لها جليا يجب عليك أن تنتبه لها جليا لأن الفرق بين الحالين واسع أدرك ذلك أئمة وذكرت لكم كلام الثعالبي ابن القيم أذكر لك كلام من هو أرفع وأعلم وأجل من ابن القيم والثعالبي وهو الإمام مجاهد رحمه الله رحمة واسعة إمام المفسرين الذي أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه سؤل الإمام مجاهد عرض علي قيل له يا امام انسان قرأ سوره البقره وال عمران وانسان قرأ البقره لوحدها وركوعهما وسجودهما ودعاؤهما وتسليمهما كله واحد فأيهما أفضل الذي قرأ سورة البقرة وآل عمران معا أم الذي قرأ سورة البقرة لوحدها فأجاب هذا العالم أجاب هذا الذكي النبي الفطن الذي يعلم الموازين التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته فقال الذي قرأ سورة البقرة أفضل شوف كيف إنسان قرأ سورة البقرة وآخر قرأ سورة البقرة وآل عمران الركوع واحد زمن الركوع واحد زمن السجود واحد زمن الدعاء والذكر واحد التسليم كان أيضا في وقت واحد لم يختلف أبدا كان وقتهما وزمنهما واحد لم يجد هذا على ذاك فأيهما أفضل يا إمام فكان الجواب من الواثق بعلمه من العارف بكتاب ربه قال الذي قرأ سورة البقرة أفضل فقط لوحدها وذاك حصل كم من الحسنات بالحروف وهو يقرأ سورة ال عمران زيادة على سورة البقرة ولكن الفضل بينهما كبير والبون شاتع الذي قرأ سورة البقرة لوحدها أفضل لما لأنها لما قرأها وأخذ نفس الوقت الذي قرأ به ذاك سورة البقرة عمران كان يتمعا كان يتدبر كان يتأمل كان يتفكر بسورة البقرة فأصبح هذا التفكر هذا التدبر هذا التأمل في هذه السورة أصبح أعلى وأجل من قضية حروف تقرأ بدون تدبر لآيات سورة آل عمران ولذا أيها المؤمن ينبغي أن تنتبه لذلك ولذا لما جاء رجل إلى ابن عباس جاء إلى هذا الحبر، إلى هذا البحر، إلى هذا الفقيه الكبير، إلى هذا العالم الجليل. جاء يقول له إني لا أقرأ سورة، إني لا أقرأ سورة المفصل في ركعة. يقرأ سورة المفصل من قائل هذا في ركعة. وجاء أيضاً رجل إلى ابن مسعود فقال له هذا الكلام. وبن مسعود كما تعلمون من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل ومن أعرف الناس بمعاني الكتاب. بل هو من أعلم. ومن أخص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، ومع ذلك لما جاء هذا الرجل إليه وإلى ابن عباس وقال له ما هذا؟ قالوا له اهذا كهذ الشعر، أهذ كهذ الشعر، وقال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه والله يقول لهذا والله لئن أقرأ آية واحدة شوف آية واحدة من كتاب الله عز وجل أحب إلي من أن أقرأ القرآن كاملا كما تقع أخي انت باللهات لهذه قضية كبيرة جدا فماذا تريد إلا تحصيل الحسنات والكلام الآن مع من يريد أن يجبع الحسنات ليس مع من هو لاهي غافل عن قضية أنه يريد النجاة في هذه الحياة وفي الآخرة الكلام مع من يريد أن يحيى قلبه بكتاب الله عز وجل فتردد آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تقرأ مثلا في قوله جل في علا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه فتكرر الآيات تكرر الآيات تكف تتدبر إيش معنى خذوه فغم ما معنى هذه الايه تدبرها تأملها ماذا تعني أما أن تقرأها كذا في سورة الحاقة تقرأها سريعا لا وإنما لابد أن تقف لابد أن تقف الوعيد شديد والهول عظيم الله عز وجل قد جمع من أولهم إلى آخرهم من خلائق جميعا من أولهم إلى آخرهم تنزلت الملائكة هالعظام الذين لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى كم عدد الملائك في الصحيح من حديث بن مسعود في البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ثم لا يعودون ثم لا يعودون إليه من حين أن خلقت الملائكة وهذا حالهم سبعون ألف كل يوم كم عددهم عددهم عظيم كبير جدا الملائكة فقط الذين يقبضون على نار جهنم ويأتون بها في يوم القيامة وجيء يومئذ بجهنم هؤلاء الذين الملائكة الذين يقدمون بنار جهنم في يوم القيامة كم عددهم ثبتت الصحيح من حديث المسعود أيضا أنه قال رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها شوف سبعون ألف زمام مع كل زمام 70 ألف ملك اضرب سبعين ألف زمام في سبعين ألف ملك كم عدد الملائكة كم عدد الملائكة أربعة آلاف مليون وتسعمائة مليون ملك أربعة آلاف مليون مليون ملك قريب من خمسة مليارات ملك مع جهنم يعني خمسة آلاف مليون ملك هؤلاء فقط الذين يقبضون على جهنم ويجرونها يوم القيامة أنت أيها المسكين أي الإنسان الصغير الضعيف عندما تقدم في يوم القيامة ثم تأتي ملائكة الله عز وجل بهذه الأعداد الضخمة تجر جهنم يوم القيامة على هذه الحالة الشديدة العصيلة هؤلاء فقط الذين يمسكون بجهنم يوم القيامة كيف سيكون حالك؟ كيف سيكون أمرك شأنك وضعك حالتك؟ الأمر الشديد ستفزع فزعا عظيما فالحال ليست بالهينة ولا بالقليلة ولا بال يعني بالأمر اليسير الذي ينبغي أن تروف عنه، فإذا اجتمع الناس على هذا النحو قبل ذلك أذكر لك بعض الناس لما يسمع هذه العبادة العظيمة لملائكة الله عز وجل يظن يكون خمس مليارات البشر الآن ست مليارات ومن نحيل آدم إلى ما أدري إيش وكذا في حسبة أعداد ملائكة الله عز وجل في خلقتهم ليس في هؤلاء البشر الضعاف والمساكين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة داود وغيره بسمة بن صحيح أنه قال أذين لي أن يحدث عن ملك واحد من حملة العرش ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة سبعمائة سنة كخفق الطير كخفق الطير سبعمائة سنة الطير يخفق بجناحه يضرب بجناحه سبعمائة سنة يضرب بجناحه يضرب بجناحه حتى يسير فقط من عاتق هذا الملك إلى شحمة أذنه سبعمائة سنة. تدري كم تعني هذه المسافة؟ حسبها بعض الإخوة أهل الهندسة، أهل الرياضيات هؤلاء حسبوها ليبين لنا يعني الحالة التي عليها خلقت هذا الملك العظيم الجليل من حملة العرش. فوجدوها أيها الأحبة تقارب حجم هذه الأرض بثلاثين ألف ضعف. شوف ثلاث الكرات الأرضية من أولها إلى آخرها هذه المسافة فقط من هذا الملك العظيم. أكبر من حجم الكرة الأرضية من أولها إلى آخرها بأكثر من ثلاثين ألف ضعف، ثلاثين ألف ضعف حجم الكرة. أنت عند جبل من جبال الدنيا إيش أنت؟ أنت عند بحر صغير من بحار الدنيا عم ندخل في البحر الأحمر في سفينة كبيرة وعظيمة ولها ما لها من أنواع ال يعني أنواع الأمان وأنواع فيها من تجد فيها قوارب نجاة وتجد فيها أشياء كثيرة جدا تعطيك شيء من الأمان وفيها محركات عدة وفيها وفيها, وفيها ومع ذلك إذا مخر البحر وتحرك واهتزت الأموات إذا أنت لست كشيء في بحر صغير مثل البحر الأحمر فكيف إذا دخلت في محيط عظيم فكيف إذا جئت إلى الكرة الأرضية من أولها إلى آخرها فكيف إذا ضاعفت هذه الكرة الأرضية بثلاثين ألف ضعف كيف بالخلقة الكاملة التي خلق الله عز وجل عليها هذا الملك ستقدم أنثم القيامة طولك مترين أو أقل يعني أعلى مهنة مترين وشوي هذا أكبر مخلوق بشري على وجه الأرض طوله كم يعني ما آدم عليه السلام هو أعظم من عرفنا أنه يعني بلغ طوله أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن طوله كم ستون ذراعا ستون ذراعا يعني لو نحسبها بالأمثار كم تكون تقريبا يعني ما تأتي يقسمها على ثلاثة ما يقارب الثلاثة ما تأتي عشرين مش عشرين متر عشرين متر هذا أعظم إش إنسان بشري فتأتي إلى ملك من الملائكة هذا حاله وحجمه ثم تأتيك هذه الأعداد العظيمة فتقدم هذا القدوم العظيم على الله عز وجل في يوم القيامة فكيف يكون حاله قفش يأتي ثم يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى الأمر من الجبار جل في علا فيقول لك يقول ملائكته عن فلان هذا خذوه فغلوه كيف سيكون حال الإنسان تصور أن هذا الأمر جاء موجه إليك أنت أنت يقال لك يا فلان خذوا عبد الله بن فلان خالد بن فلان خذوا كذا وكذا خذوه فغلوه الأمر ليس بالهيئة أيها الأحبة فاصبا قصير ثم نعود إلى الكلام عن مسألة التدبر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنفتم حريص, حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِنَّ تَوَلَّفَ الْحَسْبِ يَلْوَنَا إلَهًا إلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أرحب بكم مرة ثانية أيها الأحبة ونعود للكلام عن قول الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه وأعيد وأكرر أن هذا المثل إنما أخذ فقط لبيان أهمية مسألة التدبر لأن هذه الآية أنا أعلم يقينا أنها مرت على أسماء كثير من المسلمين مرارا وتكرارا ولكنها تمر عليه سواء كان يتلوها بنفسه أو يسمعها ممن يتلوها ولكنها تمر عليه من دون تدبر ولا تأمل ولا تفكر وهذا الخطأ الكبير الذي نقع فيه فلو تأمل إنسان آية مثل هذه الآية خذوه فغلوه وتفور الحال لما يجمع الناس من أولهم إلى آخرهم والملائكة وقوف صفوف أمام الله سبحانه وتعالى ونزل الجبار جل وعلا سبحانه وتعالى وهو مستوى على عرشه نزل لحساب الخلائق ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك جاء تنزل سبحانه وتعالى تنزلا يليق بجلاله وعظمته وحال الملائكة أنهم صفوف مرتبة وكذلك الناس وعرضوا على ربك صفا فالمسألة يعني ليست مختلطه وهكذا عندما ينزل الجبار سبحانه وتعالى حساب الخلائق تصف الملائكة صفا دقيقا جدا ويصف الخلائق أيضا هؤلاء الناس هؤلاء المكلفين الإنس والجن يصفون صفا دقيقا بدا استعدادا لحساب الجبال سبحانه وتعالى الأمر عظيم ويوم تشطق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الأمر عظيم فعندما يأتي هذه الحال وينادى على فلان من بين هؤلاء الخلائق يقول الله عز وجل خذوه فيعود الضمير خذوا فلان ابن فلان خذوا فلانة ابنة فلان بين الخلائق كيف سيكون حال هذا الإنسان أمام الناس سيفرح بهذا الخطاب سيفرح به يسر أمر عادي ما يتأثر سيبكي ليس بدمعه وإنما بدمه. سيقطع أصابعه ندما ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا سيعدها بأصابع تقطيعا لما يسمع مثل هذا الخطاب من الله عز وجل ولما تتأمل أنت في حالك هذا هو الأمر تأمله في أقرب الناس لك لما تقرأ هذه الآية أو كذلك تقرأ غيرها من الآية تأمل مثل هذه الآية خذوه قد لا يعود لك بإذن الله جل وعلا ويحميك الله سبحانه وتعالى بصدره وكرمه وجوده أسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم والدين وذرياتنا وجميع المسلمين من ذلك نسأله سبحانه وتعالى بلقفه أن نجينا من مثل هذا الموقف المخزي مثل هذا الموقف العظيم في أنمه وفي وقعه على الإنسان خذوه فغلوه لما يعود هذا الضمين ليس إليك ولكن إلى أقرب الناس لك تخيل هذا قليلا تفكر تصور المسألة تصورها تصورا كاملا تاما لما يعود إلى أقرب الناس لك كيف سيكون حالك أنت نجوهت بفضل الله عز وجل ولكنك تلتفت في يوم العرفات في يوم القيامة والناس يرى بعضهم بعضا ولذا قال الله عز وجل ولا يسأل حميم حميمة إيش؟ يبصرونهم أي أن الحميم يبصر حميمه القريب يرى قريبه والأب يرى أبناءه والأبناء يرون أباهم والبنات يرون أمهم والأم ترى بناتها والناس يرون بعضهم ترى كل من تعرفه في هذه الحياة الدنيا ولا يسأل حميم حميمه ليس أن بعد وإنما يبصرونهم يراه لكن ما أحد يسأل أحد لأنه قد يئس الناس من أن ينفعك أحد في البدء كان السؤال ثم يئس الناس من أن ينفعك أحد إلا الله سبحانه وتعالى إلا الله جل في علاه ولذا قال هنا لما ترى هذه آية خدوه فقل الله سيأتي إلى أقرب الناس لك قد يأتي إلى عزيز إلى أم إلى أب إلى ابن إلى بنت إلى صديق حميم أنت وإياه سنوات طويلة تعرفه هو تسر به وأنست به سنوات ليست بالقليلة أبدا وتفرح به قد إلى أخت إلى أخ, إلى أخ إلى إلى إلى إلى هل ستسر بذلك؟ لن تسر مطلقا لن تسر أبدا بهذا أسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياهم جميعا ولكن لن تسر بهذا أبدا أيها المؤمن لن تسر بهذا ولذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام كما في الحديث لما رأى أباه يجر تجره الملائكة على وجهه قال يا ربي وأي خين أعظم من أبي الأبعث أبي يجر فقلبه الله عز وجل إلى هيئة خنزير حتى لا يرى إبراهيم في نظر أو فيرى أنه أباه سيتألم وقد وعزه الله عز وجل أن يخزيه يوم يبعثون فيقول لله أي خزي أعظم من أبي الأبعد فيغير الله صورة وهيئة هيئة الأب أنه قد كتب الله عز وجل عليه أنه من أهل النار بسبب كفره وعناده وبعده عن توحيد الله سبحانه وتعالى فأنت أمل خذوه لو نزلت عليك نزلت على أحد من أقاربك نزلت على أحب الناس إليك تفسيقوا موقفك في الآخرة لن تستطيع أن تفعل شيء إلا الشفاعة إن كنت من شفعهم الله عز وجل في الناس أما في الدنيا فأنت مدرك الآن تستطيع أن تقترب منه أن تدعوه أن تخرجه مما هو فيه أن تجره من الحال المخزية التي عليها في الدنيا من المعاصي والذنوب في الكبائر والبعد عن الأوامر والانغماس في اللذات ولحو ذلك أنت في الدنيا تستطيع تدرك أما في الآخرة لن تستطيع أن تفعل شيء إلا إذا شفعك الله عز وجل هذه الآية إذا تأملتها أنت أيها المؤمن ماذا تفعل في نفسك؟ شوف التدبر كيف فعل في الإنسان تعمل جاهدا على صفح نفسك حتى لا ينزل الأمر عليك ثم تعمل جاهدا في إصلاح من حولك تعمل ليلا ونهارا سواء تعمل بجوارحك بلسانك بما أتاك الله عز وجل أو تعمل أيضا كذلك بدعائك يا أخي عندك أمك عندك أبوك عندك أحد من أقاربك ابن بنت عندك أخ أخت بعيد عن الله عز وجل حاولت تهديه حاولت حاولت مرارا تقربه إلى الله تبعده عن الشيطان تنجيه من ما هو فيه ما استطعت إذن هذه الآية ستجعلك تبكي في الليل وأنت تدعو له ان يجيه الله عز وجل لما هو فيه اما بدون تصور مثل هذه الايات لن تبكي لن تدعو ان حائر اللهم اهدنا ان اللهم فقط لا الله لا يقبل دعاء من كان قلبه غافل لاهم وهو يدعو الله سبحانه وتعالى لكن هذه الايات تحرك هذا القلب وتنزل هذا الدمع وانت تتفورها وتتامل فيها وتتدمر في دلالتها فتقبل على الله عظيما دعائك وابتهالك إليه سبحانه وتعالى لما تأخذوه فغلوه تأملها على أحدك ستبكي وتدعو لي أخوي... لأخيك ستبكي وتدعو لأختك ستبكي وتدعو لأمك لأبيك لأبنائك لبناتك لأقرب الناس لجارك لحبيبك لصديقك وسيتقبل الله دعاك بإذنه جل وعلا لأنه قد وعدنا بالإجابة دعوني أستجب لكم. فإذا دعناه بحق سيستجيب لنا وستنقذ هذا العزيز من هذا الموقف المهم في حياتك الدنيا بسبب دوائك وإكبالك وحرصك على هدايته وإخراجه أما بدون تأملها قد لا تفعل ذلك قد لا تفعل ذلك تحضر الأكل حرص عامل تدعو ولكن دعوة باردة ولكن بها يتغير الأمر تماما أذكر مرة أنه جاء للإنسان هداه الله عز وجل بعد ضلاله بعد ضلاله طويلة لأنه كان ممن أنعم الله عليه في الحياة الدنيا بشكل لا يصف ولا يتصور أنعم الله عليه نعما لا يكاد حقيقة وأقولها أنا أعرف ما أقول لا يكاد يتصورها الإنسان فضلا أن يعيشها لا يتصورها الإنسان النعمة التي فيها هذا الشاب لا يتصورها الإنسان مجرد تصور فضلا أن يكون قد جربها أو قد نال منها شيئا مع هذا جاءني مرة بعد أن هداه الله عز وجل بالقرآن يا أحبة بالقرآن هداه الله عز وجل ثم الآيات من القرآن فجاءني وكان والده ما زال على بعده وإعراضه عن النور عن الخير عن الهداية عن التقوى عن الصلاح. ما زال منغمس في أمواله وتجاراته وعقاره وصفقاته وأسهمه وأموال هذا الأب قد ملأت الدنيا في كل مكان له أموال فإن جئت إلى الجزيرة العربية إن جئت إلى البلاد العربية إن جئت إلى أوروبا إن جئت إلى أمريك إن جئت في كل مكان له فيها أموال فجاءني مره وقال أنا وقال لي أنا والدي تعرف وضعه وكذا أماره كثير فيها الحرام وفيها وفيها وعندنا مغمات في اللدات وفيها وفيه فقلت له سأهديك إلى أمر واحد أريدك أن تتفكر فيه لكن سأسألك سؤالا قبل هذا أنت حريص على دعوة والدك وعلى إنقاذه مما هو فيه قال والله حريص قل جدا قال والله جدا لأني أعرف الحال السيئة جدا التي فيها الوالد وأخشى عليه قلت له كيف تدعو له؟ قال والله إذا صليت في الليل هذا الشاب كمان يصلي الفرائض أنا نادراً وأصبح يصلي الليل بعد آيات من كتاب الله عز وجل فقلت له تدعو له بالليل قال والله أدعو له بالليل قلت كيف تدعو له؟ قال ما دعو له يعني إذا ركعت وسجت دعوت له أو إذا, دعوت إذا رفعت دعاء في الوتري دعوت له قلت وتبكي كأنه قليلاً قلت تشعر أنك تدعو دعاء صادق يعني دعاء مخبط منيد إلى الله عز وجل رادي طالب الهداية قال أنا أدعو لكن أظن أني ما وصلت إلى هذه المرحلة قلت له ستصلها قال كيف أريد هذا أريد أن أصل إلى هذه المرحلة في دعائي لأبي بعل الله عز وجل أن يهديه في هذه الحياة الدنيا فقل تأمل آيات من كتاب الله قال ما هي قلت اقرأ خذوه فوريو ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة دورها سبع لعنى وعنى نظر إلي تأمل الآيات ذهب جاءني بعد أسبوع فقال والله ما تأملت هذه الآية في الليل وأنا أصلي إلا جاءني من الأمر شيء عظيم وشديد جدا وأنا تصور أبي وما قد يحصل له في ذلك الموقف العظيم فأدعو دعاء خاشئ دعاء خاضع دعاء خانع دعاء مخبت أدعو دعاء مضطر لله سبحانه وتعالى لعله أن يهدي أبي وأن يخرجه مما هو فيه شفت الفرق شفت الفرق هذا هو الفرق هذا هو الفرق من آيات تقرأ هذه الآية مرت عليها على كثير من الناس لكن ما أقبل عليها أقبل من يريد أن يتدبر يتأمل في آيات الكتاب وهذه الآيات مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة فعلت بهم الأفاعير حركت بهم القلوب أنقلتهم من هو في وأخرجتهم من دولات الشرك إلى أعلى درجات الإيمان بأن هذا بالقرآن ليس بشيء آخر النبي نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن معه عصا سحرية ولم يكن معه دابة ولم يكن معه كذا ولا كذا نبينا إنما جاءت القرآن لم يأتي إلا بالقرآن هذا القرآن هو المريس على هذه الأفاعي بالناس من أولهم إلى آخرهم وهذه المسألة فيما يتعلق بالتدبر جاء الكلام عنها في القرآن كثيرا بالأمر بالتدبر بالتفكر بالنظر ولعلي أذكر لكم بعض الآيات وأن أعلم أن هذا مستقر أيضا في النفوس ولكن أريد أن نأخذ الدليل عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى أريد منكم أن تتأملوا ما تحفظون من كتاب الله عز وجل فتذكر لي ايات حثت على التدبر و في الهداية بالتدبر فمن يذكر لنا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى جاء لمو فيها بالتدبر والحق عليه نعم يا أسلام نعم جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سوره محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتذبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نعم أحسنت يا بارك الله فيك شوف الآية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها آية عقيمة تدبر قليلا شوف أفلا يتدبرون القرآن افلا هذه يعني لو أردنا أن نتكلم عنها من جهة اللغة والبلاغة هذه الهمزة جاءت لماذا للتنبيه للتحضيط هنا تحض الإنسان فتقول له افلا يتدبرون القرآن طيب إن لم نفعل يا ربنا ما حكم فينا من الوصف الذي نستحقه يا إله السماوات والأرض قال أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها فإذن ليس هناك حل ثالث إما أن نقبل على تدبر القرآن وإما أن يكون على قلوبنا ماذا اقفالا ليس هناك طريق ثالث أبدا إن, ان نقبل على تدبر القران افلا يتدبرون القران فان لم نفعل جاءت ام التي للاضراب بمعنى ان الاول لم يحصل فمعناه لو يحصل ما, ما قبلها لم يحصل فاذا الحكم هو ما ما بعدها لم يحصل ما قبلها فالحكم لما لما بعدها افلا يتدبرون القران لم نفعل يا رب ما حكمك تينا قال ام على قلوب اقفالها فمعناه ان على القلوب اقفالها وانظر الى الجمع في قوله أقفال ولم يقل أم على قلوب قفلها وإنما قال أقفالها لأن هذا القلب الذي ابتعد عن تدبر القرآن عليه ليس قفلا واحدا وإنما عليه أقفال كثيرة القلب الذي أعرض عن تدبر القرآن ليس عليه قفل واحد وإنما عليه أقفال كثيرة بحكم الله سبحانه وتعالى لا بحكم أحد من الناس افلا يتدبرون القرآن إن لم نفعل أم على قلوب أقفالها ليوقن بذلك كل مسلم أنه إن لم يقبل على تدبر القرآن فليعلم أن على قلبه أقفال ما في مجاملة في هذا الأمر ولا في مداهنه لاني أنا لا أستطيع أن أداهن ولا أستطيع أن أجامل وليس الأمر أصلا راجع لي ولا لك ولا لاحد من الناس ليس لعالم من العلماء ولا لفقيه من الفقهاء ولا لمفسر من المفسرين ولا لمحدث من المحدثين ولا إلى ملك من الملوك ولا إلى وزير من الوزراء ولا إلى جبار من الجبابرة ولا إلى أي أحد من الناس الأمر راجع إليه سبحانه وتعالى والحكم جاء منه فما لي أحد أن يتدخل في هذا الباب فلا يقول لما تصف قلبه بأنه عليه أقفى ليش هذا الوصف الشديد العنيف الرهيب أقول لك ليس هذا مني ولا يحد من الناس هذا من الله عز وجل إن لم تتدبر القرآن فاعلم أن على قلبك أقفال شئت أم أبيت رضيت أم رفضت على قلبك أقفال خذ هذا الحكم من الله عز وجل وتدبره في الدنيا قبل أن تراه بعينك في الآخرة خذ هذا الحكم في الدنيا وتدبره وعمل على تكسير هذه الأقفال في الدنيا قبل أن ترى قلبك في الآخرة بعينك وعليه أقفال ولن تسر بها أبدا تكسير هذه الأقفال بمفتاح واحد فتحها بمفتاح واحد هو تدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها في أقفال كيف تفتح لتدبر القرآن فقط ليس هناك, ليس هناك مفتاح ثاني يمكن أن يفتح به القلب وأن تزال هذه الأقفال إلا بالتدبر آية ثانية هذه الآية من الآية العظيمة جدا لكن نريد آية ثانية ايضا كذلك تدل على هذا المعنى نعم نعم. قال الله تعالى في سورة صد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أحسن سيد بارك الله فيك وهذه أيضا من الآيات العظيمة وبالمناسبة هذه الآية أطال الكلام عليها ابن القيم رحمه الله في الفوائد أطال الكلام جدا عن بهذه الآية لما؟ لأن الله عز وجل جمع في هذه الآيات في هذه الآية جمع أشياء كثيرة في الكلام عن ما يتعلق بالتدبر ولزوم التدبر لحياة القلب وما يتبع ذلك فقال سبحانه وتعالى انظر كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته اللام هذه تسمى لام ماذا؟ لام, لام التعليم لام الحكمة بمعنى أن إنزال القرآن لأي شيء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فإنزال القرآن كان من أجل ماذا؟ من أجل التدبر لأن لام العلة هنا لام الحكمة جاءت في بياني لأي شيء تنزل هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك لأي شيء رب قال لي هل قال ليقرا حروفه وهذا من المطلوب ولكنه ليس هو المطلوب الأثناء والأثماء والأعظم لا وإنما المطلوب الأعظم والأكمل والأثم هو ليدبروا اياته آياته وتأمل وصف مبارك هنا جاء جاء وصف مبارك هنا للقرآن في موطنه ليدلك على أمر أيضا والله ليس بالهين أمر جليل ليما لأن الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا فكأن بركة القرآن لا تكون إلا لمن تدبر. لمن تدبر القرآن لأنه قال كتاب أنزلناه إليك مبارك فالقرآن نزل وهو للناس وآل الإسلام يقرؤونه فهو نزل إليهم لكن صفت أن يكون مباركا فهو مبارك لمن لمن تدبر القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته ليكون التدبر هو الحظ الأعظم من كما كتاب ربك سبحانه وتعالى ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب التدبر هو طريق, طريق الذكرى طريق التذكر ثم ختم هذا بقوله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى وليتذكر من قلوا الألباب ايش معنى الالباب العقول اللب في أصله هو هو ماذا؟ اللب في أصله هو خلافة الشيء هو خطف الشيء هو الذي يخرج منها الشيء هو المراد هنا ماذا؟ العقل كل الألباب اي اهل العقل لأن العقل هو الذي يدبر وليس العقل الذي في الرأس وإنما العقل الذي يدير هذا الجسد فهو أصله في القلب وله ارتباط بالعقل وصله في القلب كما أخبر الله عز وجل وله ارتباط بالعقل فأولي الألباب هؤلاء أهل العقول فإذن الذي لا يتدبر القرآن والذي لا يتذكر بالقرآن هل هو من أولي الألباب هل هو من أولي الألباب لا إذن هو من أهل يعيش ممن لم يستخدم عقله ولا فكره في ما أمر الله عز وجل به أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أيجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك في العلى ياذ الجلال والإكرام نسألك بمنتك وكرمك وجودك يا ربنا يا خالقنا أن تعلمنا التأويل وأن ترزقنا الفقه في الدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى